جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما وإن لفي شك مما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 من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلك النظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهَا جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم تبع فقال الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا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 ينفقوا مما وزقناهم سرّوا علانية ويُنفقوا مما رزقناهم سرّوا علانية من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُم اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ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 سيوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسول أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يوم إذن مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قذران وترش أوجههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلا قل الناس وليذروا به وليعلمو أن نما هو إله واحد، وليعلمو أنما هو إله واحد، وليتذكر أول الألباب.